والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخير وخلق الجن من مارج مارج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 ربك ما تكذبان، فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ Why is It Shirève Ar-re Nil sociedad under a Actually, it's true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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوتا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 فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتين دانيان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 ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هل الجزاء لحسن إلا لحسن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام